لكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهون انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا وَعَمِلَ صَالِحَةً وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا الْسَّيِّئَةُ إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَرِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَى إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم